فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّ الْكَيْلُ فَأَرْصِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِرُونَ أعلم بالله من الشهدان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحب بالله ونحن نعوى آيات ذا كونتا إلى صدحات وقمضها صورة يوسف قال سبحانه ألا وثوي ومرء بره النطفي نبي الله يوسف قسره في سورة الدمبا سوف يقول معنا سورة يوسف قسره في سورة الدمبا مركز سوم الرأي هذا كان وحاله ذلك ليعلم أنه لم يكن وحال يرى أي مفسرين قيب طلع الدهان حوان في سورة الدمبا قيب كمير مفسرين تأشياء شخص waa nabiy la yustay laakin in kasteerahan walaalow waxuu yeeshay sahada siyaasa oo socooyd dhaw wa islaanta halkay marka wari hadalkiisa si socoow waxa weeri ninke boqorka bana la ag joogaan oo rayaan labi jiray magciis waxa u beddu نفسه لا نبغي يليه، وحقيقه هو فرطه. فمن أن بنهاه نفسه وحيروها فرطه كذرتها بالسوء، إلا مرة مرة. وما أبغي أبغي يلي مهيب نفس نفس هذا. إن النفس النفسه لا مارة روحه وحي فرطه كذح جلتو بالسوء، ثمان طعيف فرطه، إلا ما إلا من رف ميّن رحمه نفط الروح وحي فرطى وحى الله سبحانه وتعالى الجوف قاعدوا نارته قلوا كان صلى الله عليه وسلم حديث متفق أو كعدي وحجيبته جنة بمكاره الناس وحجيبته الجنة والحجيبته النار بالشهوات أي رسول صلى الله عليه وسلم وين قاعد بالشهوات الناس جنات وحجابها وح كثي نفط نعطف نارته وحجابها وح كثي نفط جعشوي رسول صلى الله عليه وسلم صادر هذا النفط ساعدك waa heen tii aad samaysayso ijaal kibad daaɓaysaa mar ciirta ku galaysaa weyn nuyu billahi waxa markaa waxa la gaado adawkan ugu cadaysan yahay naftiisay saaku dajirtawo nafta ku dakhjitaa ee kan aawu al kaaga cadalsan waxa kale eeyinka iyo balayda kaaga aad قوالا راعنوده شاواد هيي و خايرتا دا رايون وما ابري النفس النقى البري يلمهي إن النفس نقه رغم اماره محيفر صار روحه اي كوجتو بسوء حمانه إلا ما رحمه إلا من رحموه ين رحم ربي قلنا حريته نتي شكل كليان كان الله صلى الله عليه وسلم خطبه اسم حق كامل بالله من شرور انفسنا أي المرو البرسول ديج اد با مكا فواهنا نفتر شركة الاله ومانجا سبحانه وتعال سانع نقاتين الشر بغانطهي ادي اد اد سكا الارس انا ربي الا ما رحم ربي إن ربي فالله يغطر الرحيم ومدنوب تدافه حتى عدو الروح بمر نفتي سخاعه الاله اصلا نغضا طواب كانو دندي ووو دافه يحهم فدلو ونحر سنجل نقلين وقال الملك بقرك وحويني ايتني بي اي كان اصلاح ليسكا وويا راي وو ayuhu dadana haweenka u yareeyo waka ama isaga wariyistaga u yeele waa ku yiri haweenka bahortaa la wiiji hal qot haweenti marka la wareystay oo haweenka marku warkooda ka baxay ugu hiicdaale ayu Yusefna ayu guyaal wa qala almir baqar tii u xuyey أي أن كل جيّا إيكان فلما كلامه مرق ومرق هو يمت الله شاكا إس الله هذا لي أيه كي أعقل جيس حجمت ديسة وحجرت فيه سورة أمة مري وكاس فلما كلامه مرق الله هذا وبرك كين بقوله يوسف قال وشوي بقر كي خيانها يوسف كربك ninkii kala taliyay iyo xigaa wasayb markaas hadana wuxuu ugu dalay ninkii markii hore adoon ka uhaa inuu booskiisa u dhigo oo ninkii ka qaal Ilaahay subhanahu wa ta'ala soo noosoo saartaa waan waxa loo geystay fiic, xirsi oo inta soo dhukujiray ciil baa lagu riday dhibaatooyinka loo geystay xalkeygu ku dambeey kor inuu noqdo waxa ilaa isugu dareysan waxaanu sameeyay ka ay dheheen ama ay iskoolada ciidayn hatta waan tahay halanka ka dooray inuu markii dambay oo yiri sanad kooxay badaway tirin ee ii cid saas oo quluxsan taana saasanay ninkaygu haweenka فلو لا ينفع شيء. فلما كلاموا مرق الله الله البقرتي قالوا ثوية إنك أدو يوسف اليوم مانت لدينا أكثر نلا ما كينم بذكره إلى درجة سر مل سرجة مكان كان سر بجوب أمين وين كأميني وحول بعضهم كأميني يا يدوح أقوم من مثل هذا دولة إنك دو حيوي العكس ويجي بنجيج وكا هل كسودي مر؟ قالوا له يوسف ثوية اجعل لي قلك على خزائن الأرض يقول لك واحد كالصباحة سنوين أبارها صوصة الله وكين وصوفة السلوية تدواصنوا أبارها إيماني مركح سير الله مامورو أي أنصف عنه أقانناي إيدي بوي واحد خزائن فضلوك كيف كاللوك إيدي يجعلني يقيل على خزائن الأرض نسولي يقال إني أنا أحفظه Walaahi subhaanahu wa ta'aala baroon in cadar badan baa wixdmad badan waxa muusey maamulo de xabsiyuu oo isagoo sidii toob bujireed markay xeel kale lagu marka ilaahay baa waxalbay baro ka riyada saa u fasiray dalikum wa mimma 'almana rabbuka qali ilaahi baa baray inni hafiidun baa waxa layi diiba waan xilday waxa loogu tirsafay loo atka كيف أود بضعة كم قد دك بهالكل كسل جميعدون قدم بعض لوجي وكذلك مكان ليوسف في الأرض يتبعو منها وكذلك ساعة صن مكان أم كاني وأجد ابني ليوسف يوسف يو في لحد دولك طغر كبير سافح تكسر مريض ويش منها دول مصر حيث يشاميش الضنوف. ما لا نشود دانو ختريام، ننكي سري حبسك كجاري، دراد كشهرس عالك كجاري، وصداو لبقوه يستي، إلهي سبحانه وتعالى خسوجيهم، ماشود دانو دقي، أذن كي أدن إياك، لكي يقوم يمسحنا ونسعى لوديل، كذلك ساسان، مكن أمة كان النون، قاعدت وجلني ليوسفة في الأرض الأرقي مصر، يتبوع دقي، منها للك حقيسا، حيث يشام ماشود دانو دقيا، ماشود دانو ثقيا، وهو أنسينا كان حريثا نرى من نشاعه روحا دون ولا نضيره ما هو يسينه ما كضيعه عنه عجر المحسينيه ذلك إحسان كالصميه وجرده دون كالتعاخرين تانا للجاريين ما هو يا سبحانه وتعالى وأنا كنبيله يوسف الكاسو الجارية والصومة ولا أجره الآخرة الدون كورحة الصهرار ويحرطي إلهي سبحانه وتعالى عابده إحسان سميه ولا أجره الآخرة آخرة أجير كأو خير بخير كخير بدن للذين امنوا له أجير كأدونكم حكوت سوينا كخير بدن آخره وحوجرو للذين هم اله إلهي الميع وكم رعيت ثقانه كويلك عرض وجاءوا حايم يسوس يدرك شلي ألقى كل ذي وأقوت بق بره كسر مريه وجاءوا حايم يفنت يوسف يوسف والاله بايم فدخلوا واصط قالن عليه يوسف دشيس فعرفوا سووا قرطى وهم يجون له يوسف ممكنون بجره sawtu samarkii iyawana deyn ma filayna waahowrabe dhulku riad bu kale foge maashi ee oo ciiraad iy halkaas ay neeshey ku ciiraadayeen shaam daxodayn marka uu noor yahay iyo meelo aadayn waxa مرك oo halkaas ilaahay subhaanahu ta'aala isaga soo wareeyay in dadkii adduunkii markaa ay dhulka ku dhawaa waxay badbaada soo urashinka ugu dhaqaareeyay soo dadkii waxa ugu uruuriyay wala ma jeheesum marku u diyaar garay wa weelayniye jehadeen alaabtoodi qala waxu u yituuri bi akhil lak bi ituni ekan bi akh ara froon nidaan u jeedin aanan aragu oo filkeen dadka inaan in oo fiyeen qomaastan waana qayruul mundiri dadka dadka dajiye ee markii galay ku qaxbayaan sidii aan aadiy adwana walaali haddana tiis iyo karim waawu oo markii rasuul oo dadka uu kalaaban yusuf nabiyullah in سيمرت جريسو مت جدا صن واحد في سوم جدا كان ورصة هذا ولا على مري الإنسان لوتون ولا مريدين أحوال ضاده ومركا ورصة في ولا كا كان إسرائيل ولم يجهزه ومركا وديار جا بجهاز مأرب ضاده قالوا يجتوني لكم ولا الأدلة هذه أي كان من أبكم أو حجة أبها أدوا ذلك ثان على ترون بي هذا أو في الكيل باق إن ندلو في عنين لما يشتري خير المدرين قوادك الدجية المكتجريه ك هو كان آخر فيلم كاتوني بيه هذا يوم و لا أكين أي كين السفر كين ندم به فلا كير لكم باق ملتهدين عند أبكم و حادين باقي ماري ملك رشيع لنا مرة و جون كوردن و بيضاً ولكا كيرا فلا كيرا ولا تقربوا حتى يسو دواميلا أنا وحيدين بيقول راشين يستيس حتى يمسو دواميلا قالوا الحيدين سنراوذوا بيننا بينا أنه ولكا ولا لكا أباو فانطال بينا وإننا أنا ونا لفاعرون آدي آد بغنين تغيب دارين وانصميننا بجم أبيه بقاب الجهل لكن طلب آدي آد أبداً أي الأبي كطال بينا وإننا اللفاعرون وان بي وقال وثقوي و النبي له يوسف لفيجاني كوي شقارا اوه سواءنك يا وزيرك صلى واحمر لي ددك شطين اي ودك او أي او امرك وسينه ايو امر سيه وقال لفيجاني وثقوي كوي شطين اي اجعلوا بضاعتهم العتوري في حالين الاات الدخريو كيشس كا ديوانا ديال شنت الدخري العب لعلمهم ما لا ilaan qarawo ila eheli markaa xeerahaadu u noqdan faaalahum xaalada yaabeyay jicunay ayu soo noqdan oo asbaabtu ugu geeyay saasadda saudbooyashigaan saddexdu wax ka ebsado uu naciid oo ay dahan dhawaaniman ilaahi ka cabsanaayay walaan ku soo khaldamay oo wayan مدك كنا نحاول إحسانك واسمي درت روحه ذوقنا الجيو السجن وورتي سوالي صدقها السواد بولا شيء بدك يدونها نقطه العك حتى العقبة تحت الجيوب وقال الفيدياني والقير الشقالي سينيوله يوز يدعروا بضاعتهم العكث رجالة في الحريم العكث أي والثاني وجه جالشهم قدر أربع دريب لعلهم يعرفونها وحلاقيها والعكث أنا قال دي ايو سين سو ميرو سي اي ما يدان الى لا علون يجعون سي سو فلما تدعوا مكن نوقدين ويمفر كتغان الى ابيهم ابوه دي قالوا وفاي ديهن يا ابانا ابانا مو منع و نالو منا اننا حق النغا الكيلو ريشنتي و نالو ديدي ان نالو بيغو فارسل صدق حسن لوو دير معنا مع نقتل هاشم عشيب من صوب بأجنة إنا وإن أَنَّ جُنُ اللَّهُ وَرَأَلْ كَنَّ لحاف ذن وأِلَارِنَ إِناَ إِذْ بَنُو دَوْرَ إِناَ ويلكن قدر قارئه هو يعقوب هل آمنكم أم ينكم كأميني عليه ويلكن بن يامينها إلا كما آمنتكم سنيم كأميني مويين على أخيه ورالكي من قبل روا يوسف فالله وإله بخير خير, خير بان حافظا حق إلارنته وهو إلهي أرحم الراحمين كن قوان حياة كوان حياة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 قال هل آمنوا عليه؟ كن عليه أو يكتميلم إلا كما أمنتم كن على أخيه ورجل كن كأميني ولاكن الدمركان كأميني وحط ما من من قبله فالله باخير مركو كدر يه للب لما دارت لجلي أيوسيني فالله باخير خير, خير بان حافظا حق إياه قرانك حفظا وهو أرحم الراحين قونا حيز قونا ورما فتحوه مر كيفرين متاعون آلاف وهلا بضاعتهم العك هود اليد للسعي إليه يحق <تصفيق> هذا للسعي قالوا <تصفيق> حده يا أبانا أبها ما نبقى كرامضة إيه حسان ككون أنظر بين مفاتحي وحن كرامنا للوسي هذه بضاعتنا العكس أن تراشينه <تصفيق> كضة من مير لكن إن لوسي واتن تراشين <تصفيق> كي العكس وصو هذا نو هذه بضاعتنا هني وعرب العكس نادي هود ليهنا ونمير أهل آخر كنا تراشينه <تصفيق> ضان منير دوا ملشة تجمع كذا خشين كود دانته وانمير وان خشين داناء إن أهلنا إل كنها حد يكلو زكنا يودي ردمة أدي كرام دقايق أنا وضد منا نقانس صافرة وانميرو أهلنا وان حفلو أخانا ولال كننا وان إيرالينا إن أذ بنو إيران وان زاد وان سود يا سنين خيلا بحيرن أو خشين نف خشين قارو فروح الله ودي صدق يسين جل العكس هذولا وتمت ده وحوي tadbirkaan xasan keya ajarebtaha iyo maskaxada ay u leeyahay kubad bari oo sanawintii laga baxay abaari laga soo rugu soo da si ka sadul aksir ruuha waddu inta soo gaajin jawad ninkii la ataba hal neef mugu mugu siinci haday taranugiin tarantaa awrka ay ama walam ba ku jire walaalkana ugu darwood qalwiya abana man naqim hantal bayna oo ka wanaagsan oo ka kala karaamada dinta kanba waxa bayna xalbayna hayti hadii bidda'a farad halkan inta ka doonayna oo kalaam oo ka weyn tani waa lacag sanad ugu sayriga sayriga midii bi xisna ninka baborka ee wa yusufi xisna wax u fudud we walin deeqta oo nidoodi miday oo ton baan sinayaa kan majjisu in diimahay in nadiimahay marka مبيهان الصينيو ذلك كاسي كينو يصير البقر هو أفو قال وثويني يعقوب لن أرسله دريمهايو معكم إذنك معين ولكا بنيامينها حتى ترتوني إلا إيكي نيسان موثقا كالصوني ومن الله إليه عقية سكاعد لتأتنني إن إيكي به ويلكن إلا أن يحاظب بكم انقدرك إلهي لمانترين قوموا هذا المانتر لمطان هذا المانتر الذي يحرره هذا المانتر الذي يحرره هذا المانتر الذي يحرره لكن إذا سنة يوسف وقال ان تذكره كصوتكتان عندهم ولكي وحاسة قدعيه وإنتي نكال علينا لن أرسله معكم قدعهم هاي ولكم حتى توتوني إلا إيكي نيسان موثقا ودار من الله إلهي الذي يقول دارتا وحان كوكالسون هاي وانه إلهي يقول دارتا قد قدارت ان تاتوني دينار ويل كاين سان الا ان يحاضبكم جدا ما في واحد دعاي وين كاو موي فلما اتو مركي اولي يمادين ابهود موثقهم دار خوري قد قدارت قال وحويا الله الهي با على ما نقول وحا ان لين هي بلما ان كلا قادنيه دارت دارتين وكير الى لك الى الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى وقالوا شيخي فكدري وليشس صد بدار ما يلذ بداري يا يا بني أولي لا تسقروا هجارينا من باب واحد باب كلها مجال هجارينا واسقروا خجلا من أبواب بعض متفارقه كردو وما أقنين متعقي عنكم صدقين من الله قدر في من شيء كمل عل قدري إن الحكم وما الفكم حبهم وح وح وح كيانة أيه وحقهم إلا لله موين عليه تواصل إلى ما وعليه إله فليتوكلها يتوكلها ترصة تنبت توكلوا ترث ترصة لنا اليوم إله سبحانه وتعالى ترصة صح أيه لكن ورأي حاجة كي يسيف وحنا سائلين أيه نحن غير مذو وانصاصة ويش وقروب سماي يوسف دوا كان صام الرئو نصف الفصل بالسيب يرسله الله عليه من أدم خلابر بالسيب كان أدم وقروب سماي مركب حيوين إيش السينيم كدب عن إلهم كطمن كويطان هي هو يوسف kuri astaan oo saaqo qoraxsan haday hal in ka galan deysha wax xatar oo aynu xaq u hayno uu rasuul sallallahu alayhi wasallam isha waa dhabo haduu jirilaa wax dheer muntafaga wax qadarka ka horay ishayaan isha waa haqiiqad oo ay rasuul sallallahu alayhi wasallam marka ishaas inay ku dhacday afseebto ayuu na ayo kara aray ciidan bawdu isku mar ka garineen laba labo iyo hal hal iyo saddex saddex iyo u gal in وقالوا هي بني لا تدخلها غرينا من باب ما قال لا تدخلها من باب واحد يريد كليات خروج غلا من ابواب متفرقه باب كردوان كغلا وما اقني من علم كرو عنكم حجينا من الله الى قدرتي ولهي كان من شيء وحين كبي علم كرو لكن هذا وحين كره ذلك وحي ولا ترى وحي يفينا هو كذا سايير وسايير الوقت هذا نقول له قدري ترى علمي سوي إن الحكم وحكم ومأهانا يتقدر كأيوها الدون كان دعاء إلا لله المهي إلهي هو حكمه عليه توكل إلهي كان تلصر كانوا وعليه إلهي فلا يتوقع للمتوكلون كوا إلا واحد كو تلصر من إلهي تلصر حيوب إياه مال إياه حيالات إياه وحكا لها تلصر إياه إلهي تلصر تلصر إياه ولما ادخلوا وليشي مركز جران من حيث أمرهم ماشوا أمر أبوهم أبو مقالدي ماشوا أمري كانت تجي مخي السيدة كو قرأ ا انا و السوري ما كان ما وصلناه و يعقوب يغني كعلي انه يش حقوده من الله قدر فيله من شيء كما يله حاجه لكن حاجه طبيعي مرقوله اباكر كدون كغره و هي حاجه ايه حاجه في نفس يعقوب كجبتي قضها او مرت كجتي او مخيت حاجتها سوا يبقى سطور نعهاه مره حاجتها هي نفسي كل جرتى محاها ويرشى إيش إنه قراع رو لكن صيغ يلون وما ما كان يغني معلما ويعقوب عنه ويرش حق من شيء من من الله إلى قدرتي من شيء إلا حاجة لكن أمر أمره يركب باب كريه كجينة وحي يدبر عليه سبحانه وتعالى حاجة حاجة وفي نفس عقوب كل جرتى وقضها وسونا قتوى أوحى قلب يعقوب ومسلحه واركيه وقصحنا مركه حاجي ستسوي قتول وإنه يعقوب لذول علم علم الصحيب لما أعلمناه كي أنبريه علمي كي أنبريه أيه لها الله يسوف علم بدن أيه لها ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذاتك بدنك كون ما أقول قدرك إلهي سبحانه وتعالى أنا اللي حولي ستاكر هو أحد ما قدر إلهي ما أقول ولما دخلوا مركي القران علم يعقوب هلا يسوع ما كأو قلم أو وصادنا وسردوي إليه حق سو يوسف أخوه والك هي سجارة ما الجونها ورا الجليم سجارة ورا شكل صو صو شعر أو كهذا قالوا في يوسف إني أنا أنا أخوك والك أبغى كبرناش استوي إذا هين بناها فلا تبصع الحق وصانه وهمورجن بما كانوا وح أيه ولا رحجان أسباتين يعملون قوس صوين وح أي صوين يعلي قوس صوين يصير لبسه وأنا يوسف هي هكمل رجل صافي فلما جهزهم ولعلي مركو أدي الرجلي بجهازهم أراب صوذي جعلوا ويلي يوسف السقايته وحي واحد لقب بييجي في رح لأخيه وللتي ألبسي كيشاش كذي أيو ده الرجلي وحي واحد لقب بييجي رشين ثم أذانا وها أوجيسيء مؤدين المذع أوجيسيء أيه طواعيم فيه أيه سهل عير والمي عقب الشيء لاتكن سفر كه. إنكم يكون لصاريقون توباتين نعنكي وحبا يقول اننا ساوه ما في عمر كي لكن ما يساوه من الله قليل فلما جهزهم مركبو ديار قليل جهازهم أرابتوه جعل أبوي علي أصي قايصا أرابتي آآ أه... بكي الكهن ونقب بها قليل باوثوب علي يا خيبنا وليلك جوانيس يتحدريني ثم أذنه وحاب مواقعه ما wogii xiinay iyo waxba dhawaaqay oo muxuu yiri ku dhawaatay ay soo hal ciiroo innakum la sariqun inan kan safar kaow ilmay yaquub markay dhaxeen oo alaabti sharteen oo ka naqaqeen qaaluhu waxay dhahayn ilmay yaquub waqbalu walhaal wahaydeen aqbalu aleen ay ku niman ki تيكسوكي كان انهم لما دات صفره هو كاسه على فترت قد ديريه فقاقه بيه انت كل وجهسن بوحي ما تفقدون من محل ودي حلويين قالو حي دهن شقالي حوي سوى المري بقرك ساعي سواع سيوني ساعي بقرك ايه؟ لا وحلوو بيغي أي ويني حي دهن محسن عبد الله بن عباسي هو كان سمشنه قاله قالي هو بلكه ددكه ولهو قيب يبو ساعة سموين ولمن جاء بيكي علامين ولمن روحي وثولاهي جاء بي ليماتا ساعين حمل بعير أورف شأنك بالله يعني فعل بها البالسيني سومو وحاول أبلا قادة أورم بيشيو أبلا وأنا أن أقول بيب بعير كمبيسة زعيم كفيل بانه أنا أبلا قادة يا وكفارقة ننكي كينا وحد دارب وحدراء أورم بيشيو أعشانك سيلو باهين قالوا حيد هن لمن كيوس نقولها يسرش قيني وراحين كبيجي نفقد حن وين سوى علمريكي بقر ساعي سيمون ويني ولمن روحوا سولاه جاء به ساعي كان حمله بعيدا أو نجى وأنا به زعيمس أنا أكافر بلن بلنقاري قالوا الميعب وحيد هن تلاه بنكدر لقد علمتم وحذقت الميعب مجيء إنا نؤمن من فسده في الأرض في السهل النار إلى يفعل حسن توجد أما توجوا مفسدوا ذلك وخربي وما كنا من النهرين فما نحذر من السارق وأنبرثنه وخيره أن توجهينه في عانه أذاب بذن أن نحي والنكته قد لقد لقد ما جينا وما كنا سارق قالوا حيدن وشقاليه لوني له يوسف سير واحد صدنفري فما جزاؤه وابا المدفس ويحوية إن كنتم هداتين كاذي من رياض كان إليهم فما جزاؤه وحاوه يواكيه وحظيمه سميل الدين توب مني وردوكم مفسا مني حديثة ويذي اللي انكهر وكوه الروم كاو الحظيم لما انت المتيني محلو أبا المانين بلدن كو الشاقة بينا وستدفير قالوا حيدن شقالي فما جزاؤه كثوقها اي تلالا هذا انه مجره من ثوقها لحوية ابا المركز ان كنتم هداتين كاذبين بين رياله هذا وحدهم قابل ما يعقبوا حايدهان جزاؤه ابا المركز من رثه جدا لهره في رحل الابس لغد حل الصواعي فهو جزاؤه استغل لقاها دانيه كذلك الساس انه نجد الظالمين انه توقى ساسا فوق المرض انك شارعي انك توقى ابا المركز وان لقضون صواعي marka tii ad aan ka kaashanay sagaal abdon sanad la ila yusuna weli keen wala haru haru xara soo subscribe mar hadoo miya hadlayaan leeyahay anaga sharci gana u saasay qalo waxay dhan jazaahu wa ilma yaquubi abal markii su man ruuxi u jid laga helo fiiraxri ruuxi saaci alaatii sadexda laga helo oo la ka ka Kedelikas saaf ilmestänne, että en että minä tukkaan lukua Se on löytöinen. Ja minä, on vähän, että minä muualla joulua, että se on, että me zirkkisä rahoja, alatko ottaa baroja, قبل وعاي أخيب وليل كي ويرشي سكور ثم تتخرجها مالكي سيئة في الوقت جاريب وحو كسو صاريساعي من وعاي أخيب وكسو صاريبال كي لوو الهي وحوين كذلك صاحاً كدنا علمنا الكيد أبر ليوسف صاحاً أبر كيد محمودها وعجائبها أيوسن يب الله سبحانه وتعالى وليل كي والله أرواه ورخيارك دهوك كيانا ووك أسوه صاحاً الرواو قال كذلك كدنا علمنا الكيد كيف النوع عسل ساميوي؟ حيرة النوع كده نا علمنا الحيرة اللي يس صارن حاشق بره روح أذربيجنا لهرت أيضا بقى تدعين أو بوق بدعين وكأيده يحكم كوني بقى خريب سيء ويحكمين ما كان مهادم بيقولي ليأخذك هيك قادم لها اللي هاد عضم بس إذا ييجوا مريضين أو أخاه ورالكي في الدين الملكي في شق الملكي nin ka baqor ko dhunta jigay iyasiyow ku dhagmayna fukun koolaa walaalkeen la qaato mahayn wal oo maxay haddii intii la garacoo wax uga gena xal saar barre ala fici dinii waan wax uga la oleeyo leedii oo genaxna la saar umbaala كذلك اكيدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاو ما وصلنا هذه لي اقود كي في دين الملكي دينتاي حكم كملي دول لا غدقم ما هي ويتو غبال مركيس ان, ان يشاء الله بيان و دانم وي جاي و سن دان درجات من تو درجيسان كور قادنا نشاو ان دونو شرى هالكيف الجوع علم قديم شرى هالكيف حبس شرى هالكيف الجوع مسكين شرى هالكيف الجوع عبد شرى هالكيف الجين ناعر عير فتسويه إلهي سبحانه كسب جيم وفق كل ذي علم عارف بقى لي سبحانه متكسر علمه وحاقصره من علم علم بالدم بقى لي إلا إلهي علمه كل ما عالم عارف من مجرو إلا متقصره كعلم إلا وعلمه إلهي سبحانه تعالى قالوا xaydahan in يسرق marke arintee iyo go'o iskuxukumay lagu xukumay oo walaalkooda la haray mee ka hadalka ah in laga iyaga yeesaaso weeyin qaluu xaydahan in yisraq hadduu xalay walaalkana bayaanina faqad sarqahu ha horay u xalay axan walaalo leeyo istagu ula ammin qawluhu yusbi shiri walaalkiibuu qadaynaya horay tuuga habay qayis allah subhanahu oo في نفسي وقصراي وحوال ثلاث سنين محفوي ورمي بدأ الله ما موجينريك وقصراي سواء كانوا حاله محفوي والنفست كيروي يا يكونوا أنتم شر مكان إذا حق ده الجهل وواحد وبيدين من نحن نتوح معه إزاي الشيء غي أنتم شر مكان والله علام بما واحد يقول توب معه أنت توب معهم إذا إنك لا ساسين نفسي سواء وققر في وساسو مركا يدهن إن يسرق فقد سرق أخلوه من قبض فاصرها يوسف في نفسه وقسره ولم يبديها اللهم أم و جنوب ولا لي أم و جنوب ملين توب ما ننكاني عنه توب وحين فشل ومره وموله وبين مرضب قالوا الحوية أنتم شروا مكانا إذن كان درجاها يقشر بلن ولا لكينا كشر بلن والله علمات ومحيولي إبا جنوب خسرين توب ربابا ويشعقانو aan tuuga ahayn laakin ruuxa lagu dhig karo waa tuugo mar waxay dhahayn ayay idii hooyadeed dashay haya samle hayngiitu ee hooyadeed markaas intuu ka oo bananaanka geynay ubbiisyo jijjiriyu markaa tooday ka مت كانوا ويش يعنيه الدنيا وسون هل كانوا بحرياتي وسون كي بو لدرجة هذا عليه كل حال وحياله سيد حسين يا أيها العزيز وزير كانوا ويوسف كجرا إن الله هو لاهي ويلكن أبا أبا شيخا أو ضايح كبير وين فخذ قرض أحدنا متكن أضعن كده بمكانه بدل كيسة أو سجن inna annahu naraka wanku aragna min al-muhsinin abaka ihsanka badan ay weera gabadhana tahay saano yelbayna saasan ka qadsan haddii kanna qabda qaraas istagana siday qara yusuf gaayl ma'ab allah ilayka man galay ilayka man galay inna khudha inaan qaadana illa man ruh muwayyan wajadna an helay mafaa'ana alaaf sanadi inda waqtisa in idan hadan saayelo ruuhi alaaf sanadan xadin aan qaadana ruuhana alaaf sanadi la Mä edin kirjääriin. Falamasaya soi minu markay posteen. Minu usin, että gisa, inu, guaralkot, kotdara, halaso, oi, slack garden, oi, ne dien, haraiin, kuo, fakka, joo. Ennen kuin niin, Markay markay Minu usin, halaso, oi, ne ku haraiin, yahuuda bari di hijra weeloo balan yahay wuxuu yeej joogu weynaan alam taalumiyadan ogeyn anna abaab maabiin qalada xada inuu qaalay aleikum dushina mawsaqan baad oo minalla hileey xaqiiqad inad dhar in ku dhaayilaan wa min qabla horayna miidan ogeyn ma faradton way sugnaay wehi aad ku sameeyseen oo tafriidaha oo dayacaha fiisuuba aad هذا أباك أو وكالك أو يحكم الله الذي أمويلك إلهي ويحكمه لا يقدرونه وهو إله خير الحاكمين هذا أمرك وانا قلت عن دي الوكيب ديلك كبه الدليل يهديني هذا مري بحث مين إسان هذا ينطلالس أسل الجنية في عمو هذا ينطلق المسيح جار أسيران إصلافتين ساسين قلت تعلموا أن أباكم قضا قضا عليكم موثقا من الله soomogid balan joogidina la galay way oo yidhamantina dhabashada ku dhacoonay in ko socodahay yimaano inoo wiilkan la idin kala hareyn oo wax kale isheegsan war saarinta ma gaareysan moosican minalla go min qablu soomogidina ma farartan waxaad tarqa wa ruuh xalay wa ma shaahidna ma anna ما illa bima annah marxaaf fure oo إلا بما علمنا daaran illa bima aalimna awa shaahidna ma kuma marxaafayna kuma shegeen illa bima aalina waxaan uugnaaymooyin markan kula غير كمان نحن زين ما نك مقر... ما نكاسق حسن هذا سنو ابنه وما الشهيدنا ما ممارخ... مر ما قرين وكم شرقينا إلا بما ابي الصح كل هؤلاء كيوينا بصر وما كنا للغيب حسن الغيب كان مركي عن كاسق كحين يويلك ما نغيب واسأل سؤال daaniga nagaameen alqaryada magaalo dii alati magaalo فيها ku naafaa anuu ku dhax jiray oo aan joognay oo ma sahay badalka ka yimaada warso wal ciira safarkiina warso alati aqbalna fiha dadku dhan ba halka uu soo safi jiray safarkii aan magaalada ka wadanimidna isagana warso wa inaa la staaydu qona saadax runban ku sheegayna qary yaquub oo iyaga markii u warka u wax طاوال وای بورفصاي لكمينك انفسكم حيلين قرفصاي امرن رحم بينين قرفصاي فصبر جميل وسيمر تقرب اييسليو الصبر ارينتي صبر جميل قرفصن اصلاه لله وحقيه اياتين ليكن بهم ويلاشي جميعا حتى كيسد حاجه له ويناي لاغ هو العالم الحق ومن علم البار إيه ورد ما تقول لها من البطن وانتولئ وفجس عنه انت ملكو كوير وحاجه وفجس يسوي نفسه وقال لها يا أصفاء على يوسف عبدالله نعباسي يا دهان ملكي آياتنا فسيريين دين الله حيات إنا لله المجل تول. أما الله يساله وشل عياتهم إنك ملكي وحاجه نقول لها يا أصفاء ووحكى لمن له هذا إنا لله وإنك هنغاجعون ما لهم في فيه مصباتي وأخرج من خير منهم. فصلى صلى الله عليه وسلم فيروحي سلام الله وحاج سبحانه وتعالى مصيبة أجل بلمنه قصية وثروة وجود بدلا وحى و أي وحكة خير بلمنه. صلى الله عليه وسلم. واتولى عنه كتجلس وجلس ووقال وحياه الصفاء مروق تيرقى ومر على يوسف عنق ومر يكاري الله وحياه وبيضة وح الداصي عيناه وليشين ضبع الداصي من الفجني مروق يوهن فهو يسوق خديمًا وامت عبر سون مرت درجة بولا عبره وهذا اللي هوه من دي السنة وهي وين دبيرة لأن ده أنت ماشى حلاجات تسوي مدلوا ماشى مدلوا إيه وحلاجات قطعين ده ماشى كل قرن قطورة وروحه وين دبيرة مرت من دي السنة وهي وين دبيرة يا السفاح رأيي الساس سكر دواك في سيجس وبيض عيناه واندهى بعد ذلك لو يصير ضار وهم ضباع وهم الحزن ميل الحزن وهم درسهم لو درس هو كرين وحروها مرو بدرس نلعب برمي وحد كريم قارو حيلهن فالله يمن كل على نع تفضو ما تفضو كذولي مجلس تذكر إن الإنسان شجع يسوي يسوي هرو بدمطاي إن تلقيت جوعا ما هذا كفر ساير بكون هذا الجري لي لبعاني يسوي cid krogina sasaa isoo qaldinta sharaa iyo yusuf haddii tahay kuuna ila aad nafas xaradan mid ee babaayu xarad ku rooh markay u dhamaato aqaligeesii sabertigeesii tagto oo babo awtakan ee keenayna ma ama xaradna qotoo burburtood baabado masaxii melwalba ay ku dhamaato xasoosadii ka tagta ama intaas ka dhameeyay sa إنما أشكو وحنشجعنا يا بس مروكتهذا وحزني بس وأشد الحزن وأسقمذن أيه حزن مروكتهذا وحنشجعنا يا الله بيدكم وحيد الشجعنا إلى سبحانه وتعالى وشجعنا وحنا هايستوى وعلمونا من الله إلى حد سماواتنا وحيدنا وأنه يسمى النور يهيم وجهي <تصفيق> يا بني ويرش هيدو وحضنا وسخر أيام ويلم تعرفين كيف أظلم هل كم بنت هشنا لكهر صار فهريبا تحسس كنا خبر تج... يتحسس الوضوة وهو هذه لكن كان هو خير كتحسس كنا هو شاركو فتحسس خردون دون, دون سورة من يو يو يو يو يوسف اي ولا لك ولا تيأسه الحالك هذه ماشي كدام بلين يسيئين سفي عن ضلبات قصة مايو اعدصوا الضلب ولا تيأسه ها قصانين من روح الله هن ورد انتهى بهن نعاريت كان لسيد ديني اتلاهن عبدون بعشرة وحده حكى إنه شانه لا يقص مقصه من, من روح الله عيس إله روح إسلام قوصة إله gaal الكافرين خرج عليهم ويا قال كم وين روح إسلامك ولي مقصه من عيسه فلما دخلوا مركب الجان عليه يوسف قالوا فايدهن يا أيها العزيز إنكم بقر كوزير كه ما صنعوا حنا طاف وأهلنا غيرها نجنا أضر رباطه وجينا وحن كولن في ضاعت اللعب موجات او ليدتهن لقادنين لمدا وا لو غفسرين موجات قليل موجات واحد فالسون النق على النيو يوهر لا تغي فاو في لنا نو اوف في حاله ما و نو عاصه هل كيرا بيد فاشنت نو اوف وتصدق علينا انه صدقه هن النيو ان الله اله يذل المتصدقن فصاي حالتنا الواسطة يرهن نجد يعني نجد نبكاس النار طاب و جينا بفضاعة المسجاة العين اللي قاليني وحننا وانقرنا اما العين يرنا وانقرنا وحبنا نجد فاوطي لنا لكي دائما امرك وتصدق علينا ان نغصى لقائل إن الله يزيل المتصدقين قال وحوهي هل علمتم مؤكتهين ما فعلتم واحد قصة ما يسان به يوصف يوو اخيه وليلك ليسهم بوحى كوله مرأة moosa kusoo dareeyay sayl xiray inay ka taqalo san yuu si walaal ka soo saaray san yuu qortay idan antum jahiluna markaa wax man garabayday ruux marku macaafay samaynaya si kasto cilmi u raay waajayil marka jahilinta haydan waxa yuu si walaal ka soo saaray san yuu qortay qalu haydan aayna ka adu lahan taalo yuusuf mi يوسف baa qaalana yuusuf ayna fasiriintu dahan tejki boqoradu iska qaalay markaas halkaas waxa kula bar markii الأركان markaasay ku soo dhacday ila wakhtiga hore isagu damaysay wakhtiga aanu xub. Waa hay' kala magraayeen ay muhiimtin sidaan qaybto kugu badiyeeyeen san. Bay kala maganay. Waa weynay leexdi taan jir buu ha haderna way يوسف A ina kalaanta Yusuf Biden واحد yiri boormoogte yii si waxa ku sameeyse a marka walaalada waydeen ayuu baahaysa qadmasabarti lambar ay waxyalhaan gartay kamid ay hadda waxta waynaade bay ku arkeen markaas wuxuu faydheen ayna kala anta ana yusuf wa hada haqiqinna halkan intee kaseb yakana walaalkay aswayda qadman allahu aleena ilaayna ugu galaday waxa uu jeedaan ka leu ka maasu فرا إلهك عسل أو أمتي سقى نوه إذا كار ويسبر حضنا صبره لباقى الله كسرن صبر انت يا وحصامر فإن الله إله لا يدع أجر المستدين ذلك إحسانك سميع لواءس كدر الصدر أجل كولا كآخر أنت اللي قاعدنكم ويشيو مفرغك كسر قاعد الساوري تقوب أيهالك كسر جوين شاني ما يطق روحي إلهك وهو الهي كعب سواء واميرك سنوب جانسون ووهيدا كتغا وهو يسبر هذا النوحة كيما دا كصف رو لا عادة كصف رو لا عادة كصف رو قدرك إلهي, إلهي, إلهي, الهي سبحانه وتعالى كصف حنون كبضا فإن الله يدعي المحسنين قالوا إذا انت الله الهي بان قدراني لقد اعترك الله الهي وقود دورت علينا الدوش النظر الهي بان اقعد دور انه يحرمني انه يدعي فقاته لما ادنه وطوكار لكن الهي سبحانه وتعال الهي فاناك هجعلو وان كنا ku قد يقول الهي كدو رطيه وحالكي ربينو كدوه يمركي عربنين انك خوصكم مرنو انكددلو قفضا قدو عني وان كنا وانا وشانا كنا وحانا اللخاتين قالوا وتويهين ويقولوا اليوم لا تتريب عليكم اليوم ما انتمجر تول عيضين عنا انتمجر تول لا تتريب عليكم هم فضلين قلب الكوفة ذنين لا ذكر اليوم ما انتم لقبل الله اذا انكوصوا قادموا حلو يقصوا ما بس أوقات، إذا كم رجيم ما وحفل قصة الإنسان يدين هاي، اللي هو هل علمتم ما فعلتم بي يوسف أخي، هل ما أنت بدمعي؟ لكن تفريب قوات، أنا أنتو تأنيب، أكيد آه روح الله أنا إذا معا أنا يو، قرب في الله عليكم، لا تفريب أنا ما هين هي عابين عليكم بشين، اليوم ما أنت يغفر الله لكم إلهي ذين دع، وحذي قصة ما يسأله الله ذين دع، وهو إله أرحم الراحين، وعهد سماه اذهبوا بالقميش قميش تريد للطاق هذا كان فألقوه كل هذا على وجه أبيه و وجه أبيه يأتي وإيمان بصيرا إصابه عند قوة إيمان وقتوني يكيان تسوبرتان بأهلكم بأهلكم فيرهين أجمعين الضمان فيرهين ودن كل صحيح لحظة نفوح أي ملكا كاكوا بنائم بيدهان يعفو بيأهورتي شينتا هيا رفعوا دم كل صورة رفعوا الانباليه اذا كان ينسى صوته اذا رفعوا اي مشاكل كان يوجد يذهبوا بقميس قميس اللطقه هذا اي كانها فالقوه وحد كردان وصارتان على وجه ابي ابي ابي وجه يسا يأتوا اي من بصون ماركيه قميس كيسو اصار وجه الله وصاره اي انه ابحه يوم سيساو الله قالوا واتوني اي كان اجمعين دمان دي. ولما فسرت. مركز مغارات الكرباحلي، الطيران السفر كالمياه قب، قار أبوهم ثوي، إن أنقول لأجدو، وأنهلي يا ريح يس يس الأركي سيبان هلي يا لولا أنتم بيني دوني، أنا زي جدك كان، وضي كذا الدرمالي حذانك ببقين، وايدين شعج الهاي ووأكاسو ساسوئيو، قميص ياساس صعود ساسوئيو الكاسو ساسان بهلاو، لكن إذا روما إستنا الحذان، وعليك كذا الدرمالي، يقولوا روح مركز الطيران ولما فصلت العير قال أبو محيى إني لا أجد في حي يوسف أوركي يسبني دويل مقلاني سبحانه وتعالى قات فيه مرتسو أوركي شو كان لولا أنت سن دون قارو صيد أن طلها وأن كل عين إنك في ضلالك القديم خلت حاجة من بدو بدويرك صع تعود هذا الكفن بقوله دنا بعض إنك أروق الله في ضلالك خط عاجي يخالط يوسف بنت يوسف يوزر حقي الجروي صا فلما ان جاء البشير مركو يلقي بشاريني وحون هذا ليكي قميصكي ديغلها او كان وانا كي وين اليهوداجو وصو مرك هو اوغ نخي ايو هدان رو انو غفرحيو فلما ان جاء مركو يالبشير كي بشاريني القه وحو صار قميصكي على وكي وجه يعقوب وصاري فرتد بصيره ونس نغلي ميدو حرقيو فرتد و نقد بصيران حالو يميدو حرقيو عنده بمركبه بحيد. قال وسوي يعقوب. ألا مقول ويشي السماء إذن كلهن لكم ينكن. إني أنا وعلم ونوجهي من الله إله حق سمارا تعلم. إنه يسمون له من الأوجهي. سئذنكم لديهم. هسقوا سنو أهلاري وثعس قص سئذ ملحم. مركب الله هيدا. يس الدين ميسد. أنت كلامنا تناش شايد. قال وحدا يا أبانا أبا أنو استغفر لنا نودن بالله ويجي استغفر لنا إله نوي دينه النور دين في دنو هو حق الجرم مرك هو قفود دمبا إبنهين إلهي نور بنيو دمبا النور لا قالوا يسوع يعقوب سوف تجيب دمبا أستفسروا لكم إلين دم الدافو يدين دون ربي ربي غير إنه ربي هو إلهي الغفور الرحيم عبد الله يسأل يغير في المعاصي وخير دهن روحه دب ما ننسى جمع الله في يوم وقت قص فورته وقت يالك أصقه دع هذا iyo libaaxteysa waqtiyasaan ila subhaanallaah waqti indhiga gudinnaya dhaleen fudba naxaradiyallahu iyo wixyahaas u dhageystay jacayl ayay soo markaa wuxuu leeboo magay ilaa ilaa subhaanallaah waqtiga subuurta walaa ilaa waqtigan oo ku ajiib wadiyirta wankan qurbay ilaa uu dambigeen dha markaasoo ee أيها أصحابها وقت النبي له هي عقوب ويرش يسدي بقدوة ويري سوف أستغفر لكم وقت هذا وقت سحر كهذا لأجير أجياف ثقاليها فوري هذين جماعة كسي عليهم ما كسر سدي بقدوة سوف أستغفر لكم دب دبان لم لا الدين والدين يا رب إنه رب غيب والغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف كارتوس بجورن مصر بايسات جرن نبي له يوسف بالله يدك يعوضنا ولا صعوبة فلما دخلوا مرتيسات أقوى إليه وتسرده أبوه اللي بدي سعبه ويدي أبيه وقال ويحويه ودخلوا المصر صغلا إن شاء الله آمنين إذن كون واحد كعب صاني كان جنو لا جدي عب سكالي هذا يراتا واحد كعب صاني كان جنو إله الموين صغلا مجال مصر ورفع قربه قاوي أبوه على العلق لواب وقربه سليلت سيوينه لها أي صصر أبيه ويدي وخر له سجدا وأوسجود وخر وايد عن له يوسف سجدا حالين هو سجوديو دينته دوا كمان دينته ن الدين هاي نعدنا وكمان سجوديو ينروحها لو كرامي لو سجود ما كأبيه يدي وهو سجود وقال ويحيي يوسف يا أبتي أبهاي هذا تأويله فوياي وحن هذاع سجدا هل كان كذع هاي وهرير الفسكتي أن صلوا الأول من قبل خاري muddaad badan baad u dhaxay qadjalaha u xukaylay sabbi xabir iyo ruudii xaqan dad anta waata waxii xaqiiqadeey أحد raayisada hadda والشمس kawkaw iyo qor iyo qamara أبي li saajidi abi wakil ruudii qayn loo keydinay هو waa calaw la kaysan waxa dad loo sheegay bay saa lo galay hadda ruudii xaqo waday kow iyo 20 wiil oo gaay iskoolyada han iyo 10 kale iyo وهو ذا سجوده ماذا تأويله؟ هذا تأويله رياضة وخره ورفع أبوه على العشة وصارة وخره له ويدعين سجدا خليهم كوي سجودة وقال بالحرية يا أبتي هذا تأويله رياضة ثاني يوحا سجودني ورياضة تسر كاريوه من قبله رياضة قد جعلها وحكر لكي ربه ربكي حقا ما انت وطاوه دبوه ديو وقد احسن بي إلهي ويو ناجي أنا إذ وقتي ويو ناجي أخرجني من السجن اللي هي طوَان صنف علون عوّير بوجري عند حبسه إذا خرجني من السجن مركل يلاسح إلى هواي ونات و جاءوا إذا ك كان بكم إذا كان من البدر بادي بادي يقهر كسيادبكم إذا ك كان من بعد عنا أن زق أنتم فساريون نقوس كبراي عشرة بانو بيني وبين أخواتي ما وصلوا أنتي وحاي وصلوا وكيل لا تثير عليكم اليوم ما أنزل قبل لا بمجي تسوي إن إن ما قشيم هاي وحا وصلوا صار يسميهم هاي marka sheedaan buu soo dhawaan waxyaalo xaqiiqo ah soo saasay qad ahsanad bii wa qad ahsanad bii ilaahay waayil wanaaji ihsaan buu eey galag bi aniga il wakhti akhrajna ila soo saaray malaajina xafsigay oo wajaa u idinkaanay wanaag ilaahay ishaydkum idinkana meel bedel bariyo idinka ka keenay in badde aan nazaqad intu iskuudrayo nafsaadii shaydaanu bayni iyo bayna akhwaashay aniga وَمَنْ أُنْحِرَ بِبَلَام لِمَا يَشَاءُ عَدُونُ إِلَٰهِي وَكَوَيْنُ خَيْسَلَوَدَنَ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ بِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ إِلَٰهِي وَإِلَٰهُ إِلَهِ وَعِلْمُ بَلَام وَعِلْمِ حَاضِقُ دَمَايَنِتُ صِدْنَا مُوگَنَانَ إِلَٰهَيْن سُبْحَانَهُ وَحَقِيقَهُ وَحُكْمَهُ كُلُّ هَذَلْتِي سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي ثَوَابِهِ